قصيدة ابن الوردي رحمه الله وله شروح كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتزل ذكر الغوان والغزل وقول الفضل وجان من هزل وداعي كراني أيام الصبا فليام الصبا نجم أفلف. إن احلى عيشه قليتها ذهبت لذتها وليث بحل فاتريك قط مرتجع الكفل ان تبتتا تنكسف شمس الطهار وإذا ما ما مساء غراب الاسل زاد إن قسناه بالبدر سنوى عدلناه ببدر فاتدل وافتكر في منتهاء كَبِئْرٌ مِنْهُمْ أَوْلِيَاءُ الْأَرْضِ وَمَنْ أَوْلِيَاءُ الْأَرْضِ أَوْلِيَاءُ الْأَرْضِ وَمَنْ أَوْلِيَاءُ الْأَرْضِ أَوْلِيَاءُ الْأَرْضِ وَمَنْ أَوْلِيَاءُ الْأَرْضِ أَوْلِيَاءُ الْأَرْضِ وَمَنْ أَوْلِيَاءُ الْأَرْضِ أَوْلِيَاءُ الْأَرْضِ وَمَنْ أَوْلِيَاءُ ليس من يقطع طرقاً بطلاً إنما من يتق الله البطل صدق الشرع ولا تركاً إلى رجل يرصد في الليل زخل حارت الأفكار في قدرة من قَدْ هَدَانَا سُبْنَنَا عَزَّ وَجَلُ كُتِبَ الْمَوْتُ وَلَى الْخَلْقِ وَكَمْ ذَلَّ مَنْ عَزَّ وَأَفْنَى مِنْ دُوَلْ اَيْنَ كَنْعَانٌ وَنَمْرُودٌ وَمَنْ مَلَكَ الْأَرْضِ وَوَالَّابَ عَزَلْ أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل أين من ساد وشاد وبلو ذهب الكل بلو يغني القلل أين أرباب الحجاه أهل النهار أين أهل العلم والقوم الأول سعيد الله كلا منهم وسنجزي فاعلا ما قد فعل أين بني أدرك وصايا جمعت حكما خصت مها غير الملن اطل بالعلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وحوال احجر النوم فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الترب وصل في ازدياد العلم إرغام العداء وجمال العلم إصلاح العمل جمّل المنطق بالنهو فمن يحرم الأعراب في اللفظ احتبل انظم الشعر ولازم مثهبي في طراع الرفض في الدنيا أقل فهو عنوان على الفضل فما أحسن الشعر إذا لم يبتدل مات أهل الجود لم يبق سوى مقرف أم على الأصل اتكل أنا لا أختار تقبيل يدٍ قضعها أحسن من تلك القبل إن جازتني عن مديحي صرت في رقها وإلا فيكفيني الخجل عذاب الألفاظ قولي لك خذ وأمر اللفظ نطقي بلعل ملك كسرات عنه كسرة وعن البحر امتصاف بالوشل اعتبر نحن قسمنا بينهم نلقيه حقا وبالحق نزل اترك الدنيا فمن عاداتها اخفظ العالي وتعلي من سفل ليس ما يحوى الفتى من عزمه ولا ما فات منه بالكسل عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة الراغب بل هذا أزل كم جهول وهو مطر مكث وعليم هو ما فات بالعلان كم شجاع لم ينل منها المنى وجبال نال غاية النامل كم شجاع لم ينل منها المنى وجبالنا لغاية الأمل وترك الحيلة فيها، وتأذ إنما الحيلة في ترك الحيل أي يكفين لم تفث مما تفث فرمها الله منها بالشلل. لا تقل عصني وفصني أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل قد يسود المر من غير أبن وبحكم السبكي قد يفنى الزغل قد يسود المر من غير أبن وَبِحُكْمِ السَّبْكِ قاد يُفْنَ الزَّعَلْ وَكَذَا الْوَرْدُ مِنَ الشَّوْكِ وَلَا يَطْلَعُ النَّرْجِسُ إِلَّا مَنْ بَصَلْ مَعَ أَنِّي أَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى نَسَبِي بِأَبِي بَكْرٍ اتَّصَلْ طيمة الإنسان ما يشغله أكثر الإنسان منه أم أقل أكتم الأمرين فقرا وغنا واكسب الفلس وحاسبا بطل ورع جدا توجتني بصحبة الأحمق وأرباب البخان بين تبذير وبخان رتبة فكلها بين إن زادقت لا تخص لا تخص في سب مطوا إنهم ليسوا بأهل للزلل وتغافل عن أمور إن أنه لا يفنى بالحمل إلا من غفل ليس يخلو المرء من ضيق وإن حامل وَإِنْ حَاَوَلَ الْعُجْلَةَ فِي رَأْسِ الْجَبَلِ لَيَسْيَأْ خُلُو الْمَرُو مِنْ غِطِّهُ وَإِنْ حَاَوَلَ الْعُجْلَةَ فِي رَأْسِ الْجَبَلِ مِنْ الْعَنِنَمَّا مِوَزْجُ فَمَا بَلَّ غَلْمَكْ سُرُوهُ بَلْ سُرُهُ مِنْ عَنِمَّامٍ وَزِجُرُ فَمَا بَلَغَ الْمَكِرُهَا إِلَّا مَنْ نَقَلْ تَارِجَا رَتَارِ لَوْ جَارَ وَإِلَّا مَتَجِدَ بِالْتَنْفَى مَا نَقَل جاني السلطان واحذر بطشه لا توازل من إذا قال فعل لا تهل الحكم وإن سأل رغبة فيك وجانب من عزل إن نصف الناس أعداء لمن ولي الحكم هذا إن عدم هو كالمحبوس عن لبته وكلا يديه في النار تضل لا توازي لذوة الحكم بما ناله المرء إن المرء غزل والملايا تو انطبتني من ندا قامها السم فينا كالعسل نصب المنصب يا جذا جلدي وعنايا من متعات السفل ان من يطلبه المنت على عزته من جدير رجل غيب، وزر غيبا تزيده غيب، وزر غيبا تزيد حبفا، فمن كثرت الرداد الصماه الملل خذ بنصر السيف وترك غنده واعتبر فضل الفت دون العلل. لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس أطباق الطفل حبك كالأوطان عجز ظاهر فاغترب تلق عن الأهل بدل فبمكث الماء يبقى آسناً مسرر هل هادر به البدر كسل ان يهل غايب قولي عاتبًا ان طيب المرذمل زين بالجمل اتمن اشوم منفذ ما استاتر لا يصيبنك سهم من فعال لا يغرنك لين من فتاة إن للحياة لينا يعتذل أنا مثل الماء سهل صائب وإذا سحق آذا وأمل أنا كالخيروز سعب كسره وَفُعَالَيْن كَيْفَمَا رُتّن فَتًى غَيْرَ أَنَّ فِي زَمَانٍ مَن تَكُن فِي هِدَامَانِ هُمُ الْمَوْتَ أَجَل وَاجِبٌ عِنْدَ الْوَرَاكِرُهُ وَقَنِينٌ مَا فِيْهِم مستقل كُلُّ أَهَلُ الْعَصْرِ عَمَّا وَأَنَا بَيْنَهُمْ أَتْرُقْ تَفَاصِلَ الْجُمَالِ